124. فهو في عيشة راضية 125. وأما من خفت موازينه 126. فأمه هاوية 127. وما أدراك ما هي نار حامية